إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد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 وَلِسَانَ وَشَفَتَ وَهَدَينَاهُ جَدَ فَلَقَ تَحَمَ الععَقَدَ وَماَا أَدَرَكَ مَ العقَدَ فَكُ عَقَدَ أَوْ إِطعَامُ فيِي يَْمِ فيِي مَسْدَ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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا